وَأَنَّ لَمَسْنَ السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَةً حَرْصًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّ كُنَّا نَقُودُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلْسَمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعُ الْأَنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَقَدًا وَأَنَّ لَا نَدْرِي أَشْرَعُ أُرِيد بمن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّ مِنَ الصَّالِحُونَ وَمِنَ الْنَّادُونَ ذَلِكَ كُنَّا قَرَائِفَ قِدَدًا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 116. ولا رهقا 117. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون 118. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا 119. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا.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 ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عذبا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترفيلا إنا سنلقي عليك قولا فقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا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 وَاصْدِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَزَاوْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولَئِكَ عَمَتِ وَمَهْزِلُهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَلا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تُجْزَى الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا 119. فأصلنا إلى فرعون رسولا 110. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا 111. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا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 iga awwal kooda yugu jirtaa nafarro min aljin aya suurad baan ka sheekay dadan bay ka sheekaynaa jiniga ayaa haawlihiisa lagabillaah wax markii ay quraanka rasuulka calayhi salaatu wa salaam kam magleen siday iimaanka u soo galeen ta ay suurahi soo dagay inti rassuunka uusan Madinaina uguuriin ee oo ku noola makaal mukarrama. Suuradan ayaada heada jeediya labaasan ayaadadu markaynu so koobno siday sururadu u hadadashay waauuramakiya waxa ay da waygaysa oo nuuraha ku saabsan xgijaada I Islamamka alla miimadi iyo waxdaani yadita yay qaadaan gaysaxiisaalada ayay kasa oo qaada gaysa. البعث والنشر والجزاء قيام ذئي صواب عدا أي كهذا ليس لكن ومحور الصورة صورة أذوب لحات كذا أي أذوق هذا ليس وحول الجن جني جني جارمه كصابس يترول ينكسر لقب الله وما في القرآن كذ جهز كذ عين إلى أولى صلبت بارد بيكوهلا بارد بيكوهلا وأحيموي وأوي وين أركي جري ودون ذكر العين أي كل من Kolka se istu, että rintakeinti on gove, kolka se istu, että rintakeinti on gove, kolka se istu, että rintakeinti on gove, askaapte, kolka ari maha garahanet, ja ginni ka en baserke lauadegin, ja kamisa ja samala, ja samala, ja samala, ja samala, ja samala, ja samala, ja samala, ja iyaa sirrta malaaysa mamun ka ay furineeyso oo dhaghtooda wax kaga dhacaan arimaha soo annala wadaagin oo akhbaar gaar ah aaneeda naftana kicinayso arimaha ay suurada tabatooy warkada qimmi la waxay ka bilowday in ay qayb jiniga kamida quraanka dhageystay ka horta quraanka ay dhageysteenna in qalbigooda Ilaahbtooda ku dhacay oo اي دي بقر الله بتنوحي اي مغلينو دات كوضا اي ادي قيل قل اوحي الي انه سمع من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرفض فاملنا به نشاطة الله هل كا سورد وايكا سعوتي او وايكا شاكي سيخط بعدم ديش اي وين جيش اي انو تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا iy gafaf badan ilaa an qadan in loo ga fi jiray oo jinniga ya insiga labada baa ga fi jiray way ann ku sheegi jiray khaas iyo aruur iyo waxan ilaa qadan wa innahu kanaa yagulu safihuna ala allah sota khaasay ka hada sayyid surada samada wakagudibtii halka waxay tabadeer yaa fuujinigu arkay waxa wey nal samadi looga muusaa la wayay awl bawardi waa jir jir in qadar malaa'ikta kamida oo samawaadka waardiyeysa oo jiniga erido waa dhiic diirtay laakiin marka in la buuxiyay samadi weena la kolkaas ay ka sheekeynayaan daqankoodii hore in ay samada intay meelo meelo ka galaan ay ka dhunta oo أي fariishen jireen kolka maamulka ee malaa'ikta fulin ay sheeray Rabbii kor ka soo xukumeey ay dhagahooda ku dhici jiray wa inaa kunna naq'udu minhaa maqaa'idan lis-sam'i famma yas-tami'u al-ana yajid lahu يا إنهم ولا بد بلاي هي وان من المسلمين ومن القاسطون فمن اسلم فاولائك تحروا نسد وام القاسطون فكانوا للجحنم حظا وعم اشاكم الغت كل ك الا غيب بلاي هي قيبا ناكس يا قيب غلوعا هذا نضك الى مصيرهم وقيب تجنيد قلوانا ولا نارايا قيب تجنيد واناكسنا ولا جنينايا واتينوا سوره الرحمن كسمري قولك دمار كَحُورَ الحينة الليلة ربي جنة الكو أبوري مؤمنين الكو أبال مالين دون لغا شيكين لم يضمثلن إنسون قبلهم ولا جان هوا لغا قران كرايا إن جنه كبغيب غلايا خيرك حالك النواب عبدا وحيطاؤك هو عليه الصلاة والسلاة وبنبقى أي دينة وأنه لما عبد الله يكون عليه مركا رسولك وقرانك أغرنا يرهبقي عابده أي سيدة أجل يمادين ويسود الفولي ويجنب أجل عليك دقيسي قرانك اللي دقيسان أيو سيدة الله عليمها قيدك وكال أي سود الفولي كادو يقولون عليه اللي بدا أي جنب ونهي سود الفولي سيدة مدى مكة قال اليكسي اكتاولها ودقيسي قرانك أيوزي عليسان أيو وحي سورة ذوالك رسولك عليه سلاة والسلاة من أي أمر ريسه ين وقال لك أوسن ألأ اللي يتعبدوا تلك نوسة ما ينين ونحن نكران الأرق ثنا وحلو بجوابي ولم شريسين الرسول كوتيمد عليه سلامة السلام أو كعفتي رسولك قاتري وحن الأرق والله ما قلبر نتيمك هركت كبلتي لفاتنا أوجيسي من عدود أوجي سلام أرق أبي يالخي عروه يبادك قدرتي تجي وحا الله وحا كبغا يسألناك كادا فأينا اينا مقا الله وحا نقادا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضر ولا رسدا قل إني لا يزيرني من الله أحد ولا أجد من دونه ملتحدا ايوه باته لوريتي قل لي لوحا بحين كارتان يو واحد يبقر يبقر يبقر كارتان مار وددعني وحي سورة دورك اي ديابك لكو قبقب يسي اي عدد يسي وحا غيبك اي قرصون خبينو اقاريهون ايذ اللا اقول اللا هم فصوشا قاركين با ربي وحي اني ما اقولك انا غيبك قولك اماذا اقارسيات تاي اماذا اقارسيات اما معجزة سورة الامرام بينو كسو مرنين نبي إيسا إيسا وكولك بني بما تأكلوا واحد بريل حندون تنهدر وإيدين شيئي كرا ياه وما تدخرون في بيوتكم وحيارهاد أقال الله عكو كيبتتين أذب قتلنا وإيدين شيئي كرا كلك كمعجزة هان سلقوا اعترافوا إن انت غيبت الله ابتيني الرسول دبا ذا يبقى صدر الله أقوم صدر رسولي مديتا وأماوح رسول لا فلوك شكيه أماوح لقارن أما وح مركب اليال عالم الغيب فلا يدر على غيبه أحد إلا من ارتد من الرسول أديرنا سورة بيوه بالله باتي واتنا بسم الله الرحمن الرحيم أبدأوا هذه السورة وحن سورة تنكب بالله يا بسم الله ألا ما جعي قبس الشدي الرحمن نحريس جوده أدومه سواده قارتان نحريسة الرحيم ومزقار هانا نحريسة قال تعالى خبيوه يقول وحات يا رسولك شرفت له أوحيا وحالا وحيودي إلي أنقى رسولك محمد أنه أرنك إنو إيهي استماع إنو دقيسكي نفر كح من الجن كملا أيه قرآن كان أخرنا فقالوا مركي لجيشين وحدهن إننا أنك جن جود سمعنا وحن مغلي قرآن المثل آخرنا يانه مغلي وراكس عجبنا يا ريا مقرجل يهديكوا لنا يا أونك إلى الرست حق أيه رمت فأمننا إسلام ركي خميني به قرآنك ولا نشركه لن جن مينو صدق أن القرآن كي سمر قل بعد اليوم ما أنت أنت كذا وليس أحد أنقفك له وحمر كان نجا مغتة و هي مركلة لي هي إن وسن جن جها رسول الله يتساعي وسن كل وسن أركين وسن أقولي رسول أما جن جو هذا ليس جمهور ساسي غبطة عبد الله بن عباس بحديث يدورين مسلم يبخاري بنابيحيين مكة هي الأرنتو صورة ومق كل كأن رسولك تكناية وصلاة صباح أصحابتها توجينا جميعون قربي او مغلسي سوقيه مد قل كا انو قربي جميعون قربي جميعون او او دقائشتين او او روميين او امادة او ديجين رسولك رببا او شعقا او رسولك جميعون عبدالله بن مسعود يا البعض لحما راي مصوب ناني رواية با حل كان او هي إليه او رسولك الله قبل كذلك وحينو كو سمرنا في سورة الحقاف ويصرفنا إليك نفر من الجن يستمحون القرآن إله بالأنا كوثو الليحيو كوثو دوي قيب جنكا كميدا يستمحون القرآن فلما حضروه قالوا أنسيتو كوارت يما دين بإشاء مسيين يبا حكي أدب جنكا حاوانا وحبين أركضونا من أخلاق يهدب ميرن بأوياهي كوارت يما دين بإشاء مسيين فلما حضروه قالوا أنسيتو صلما كلي يمركي قر�än للضم blueberry واللو إلى قومه مديرين ول كما صرفنا كوشو الله يقول أنه هو يقول كما أعطى من التفاول في دعوings الذين قدروا Kia Jimnia ج zatenim سادى الله ما قال إنه ياراكم هو وقبيله من حيث الله ترونه الآن الأمر عندما flows the press that the message of this جنّي ق أقول سأركد رسولك جني واركيلما كل وحات هذا رسول صرفت كل هي وحى لو وحي الله ربي إيش هذي أم ان إلى أنه أنيق إنه أرن كأنه يحي استمع إنه دقيستي نفرن كه من الجن كمله أيه قرآن كدقيستي فقالوا قرث دقيستن جني ق وحى لهذي مركن ومرك إذا هذي وسجف إن أنا جو ورد حينيا قذي هذا الكوذاتة إنا أننا سمعنا وحن مغلي قرآنا قرآن لأغنى يان مغلي حقا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى كابرا قال كتاب نص مغلي رزق وحمر كهلكا موقتا إن جنى وسان إسحى سالى سياهرين أنبي موس أنبي أودم بيجي إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى كل كإنجنبو موسى كل حرنا أو توردهم إثنى باكم مقد هل كانوا وحكم مقدا مشركين بين هاية أو ولن مشرك بفبنا أحد الجورث إلي يهين إن الله خلده وحده اللي جل ميي وإن موسى تورد كذي بدجاج من بام مقد أو المشرسين هاية كل كقرآن كنجه وذكر له عايو فقالوا وحيد هذيل جمي وحيد إلي يهين قل الله ذيك كرده وينه إن النجا tamnaa inuu xanno magalay quraan mid la akhriyaayo ajab yaa diya makaqleeg miigisa ya maankisa yasuu xad laayo quraanka soo yahay bi ku hanuuninaayo dadka iyo wixii dhageystay jinigada ila rusdii arrusdii alhaq wa sawwaa baallayna مخلوقات iyo wadada إلى الرشد ku hanuunilaa ya quraanka kan makhluuqaa ka dhageysto فآمنا فأدوا تعقيب سمعنا فآمنا ولماذا في إلها مال لقاعد كوعفصل سمعنا وامك الله فآمنا إشلام مركب وآخر ميني به القرآن كل قاسي كذارنا يانشرك في أيش منجره وحي له ذي الجم وولو نشرك أما نشرك إلا الله ما لي بخبرنا أننا ربي جلنا أحد وح كرمان ث أنت كذب بيشل وذا هذا نقرانك وامك صبق أن أحد دنبو أنه لو دا جنة لأرخ ما يمن تكذبو وأنه تعالى وإنه اللبق روز لبئي يتضل مولادوهي وهو وإنه إيه وأنه اللبض بقبنانا جن جيبا واركا واركا وأنه أرنك تعالى أنه قر هذا جد ربنا عظمة ربنا صبق أن عظمة جدوا كلمة معاني بدن جد الحظ والنصيب والليلاء غيرت هاي جد ربنا العظمة والجلال نواليلة أبو الأبن واليلة أبا أبي جد باليلة كان يوع اللود اللي هو العظمة والجلال إلى غيم يجلس عظمة يجلس كرب يها طويل وهو حي كركها طويل حنون من منه لأن يوحى أول كل شيء جد له أرد فكرة, فكرة تاني غبيان فكرة نحن مشرفين تاني غبيانه أدموا تكون مسيحيين تاني وطن إلى حاس إنو لها مريم هي عيسيو وها لها لوكو الله ينجي وأنه أرن كوحيها تعالى إنو كرهاتي جد ربنا ربك أنه عظمدي سيه وينهي سيه وهو حنوحنا من جده عظمدي لهوا ككرهاتي إما اتخذ ألم أصيّلني صاحبة أفو وحب العاني هوانا أوقب وأو يسيمله ولا ولدا أخر أولا إنما له أرن كيبه وليس عناي فلك هذا الطوار إلا خالدي ويشيق أياني waxa yiraahdeen waa inuu arinka wuxu waa kana ilo hanjiree yaguu leeyahay inuu ku haylo shafiihuna dambalka nag shafiha ay sheegayow odag ibliis aha oo iyaga u laqina shirkii iyada khalada key si waqadee isaga mar ka hore ibliis ka shirkii u laqina oo ilaahay وإذًا هو أنه ورن كورو ياي كان انو هادي يقولو من جرا تفيهنا ضغك نغدو فلاالك او الله اي بدفي روحو كو هذا الحدنبه والابقبن اوه حروري حاسين لي هذا الكايسغا امرك لوغيري اي روميستين باي كا هلايا ويرهدان وانا انغا رجل جينيا وحن موديني ان لا تقول انس بس كانو سمكوها لي يا والجن فهو الله <سؤال> يبكرك كذباً باينة يمكشيكي وماركي عرور يحاسي يوح الله شاكي ومعن خميسانا يوح رونان نموذني لكن وحانو جاني جيني يأينسي توانا فكرة دا وحققا إنه اللان نظائيا وهذا الحدود با وان إبققا بان أي راهزين ايداني يباقتي وطان باينو أجاني وماركي مبقى قران تقول الإنس جيني جاني سنكوهد ألم تقول الإنس لا تك أن يسلكوا هذا اليمين يو الجنة تونة على الله أبوين أدشي كذب وارثان وأنه كان رجال من الإنس يعودون بهجالي من الجن فزادوهم راقة وعلشوا جاي طغر في كذبح الجن جنسه عرفتوا بعد بي تغاني قرطه الصفراء وشريف يدجم ذكبه ومال عد لا أبدي أقبل وقوله يروح يحسحني ما هو استعمال جريء أعود بسيدي هذا الوادي من سفهاء قومه معنوه وحاوه ماسه تنقبالك إيقو داعي كالكتب دقينة جينيغ ويالكودي أطوروه دان مقان غلاي وحان انكم مقان غلاي كوهي سوهارك وحما قراته دا. جينيغ دالي يردا أموالان كأنو عاو إيقو تنطر روضو وحان انكم كوايلكا غلاي كوايييغ مكاسو غرونكو سقادان جيري جينيغ ويالك وحان مالهات دقين oore jirinn kaanu imagan galay anuu imagan galay yaan la iga dhawaani halka jinnigi isaga ahaa ee meesha waayelka ka ahaayay la magan galay halkaas uu isbuuna saari jiray oo u ximoodi jiray oo dhig jiray wal intii nijiin yaan wanyeenu aha haddii intiiina waa ku darsaday halka ibaaradii waxay noqotay ibaar lagu go'shey kin jinniga haayey lagu gabaday jinnigu waxa warka in siya hada qala كأنه كان هجال خطيني أهايان من الإنس كمدة ذاتك يعودون كوا مغانجرة بذيجال حق بين مغانجل الجيلين من الجن كمدة فزادوا وحي كرديين كوا الانسي أهايان هم جنيين كنا هقم كبيري إسلاوينان إسلاوينان باقو كرديين كل كان ملهم فوشحوا إله لهم ملاييين إنه عرور إحاس لهم إنو يهي مالا جينيكيه جي إنشيك اللبادة باكامل حيا وفتبساركا كميدانا أي فكرة دا قاتل جينيكنا قاتل وأنهم جينيكيبا وضا أنهم دتك أنهم إياجا دتك غنو وحي مالايا كما ظنانتم صيدا إذنكا جينيكا أد مالايا ماركا مبعثي بيبا اللا الله اللا إنو سنسو بغيني أحدا إنا النبي دم دسوق <تصفيق> بحي، <تصفيق> وهم حجيين، دتكوا وهم ملايين، ملئه و الله دسكوا دار توجيني كونوا وهم ملايين، كل كالله هذا الله مير، أمسكوا أي جيني يا، يا أمسكوا هناك قردة دون توعليش، أنهم جيني قعدات إن وحلا سوق بحي، يا جين، بشر كي ودا فري قريش يكوفار ومك يوهي لمده ملحدين في ايا بعثي يا قيامتي ديدي جنن فكر داس ولا قات كل قوله كو ريسيو قوله كو دمبشي وباكا لكن جدا بدا حق افكارتي عقل بشره كو هري حق فرثمدي وحق قبدك يا هوشه جنن كو هري كل فكره أنهم انهم أما أنهم انهم جنجا لمو ملايين مليهين كما دلتم ايها الانس اذا كدك اسعد مليهين اوه alla الله ba salaahu alla insa soobxine xajjan qofna wana fikradii qureyshi gabtay oo dadka doon dhinto oo xabaal la dhigo oo la fiyelud baay baabaan wax dibna soo uulna ya inay jirin ba qureyshi gabtay dimiga yidiib qobay wa inalla masna samaa wa maasi dareenka ku abuurtay jiniga intay samada tagat oo ay malaake duusa ay wuxooga و هن كأي أي حبده أو كاني جيل كل كاس يكون أن سرالي سرعشم دانا أي يكون داري جيل بقول ميذكرن تاعي يادوينه هلق يبين جيل ولقو بدو بيجيل كل كامر كادم باء انا بيجل بيجي أي واحد يقاب للوضي وارك يا ملك تاجر كل كأوادية يسوي جري جيل مبسوح ومال لقى الله على جلي ذريتي يا مال وح لقى على وعي أرى على خيدين جارك وسبب كوكب الافتى إن مركب أي إرك أركل إن لبوحية أي بادي قجرة وارخدين جيول وأن أنجذينيا لماصنع وحنا نطلبنا أسماء إرك إننا أدوانه فوجدنا وحنا هاللي حاسمة ملئت يضول إلختير البوحية حاسمة واردية شديدة درميها وشوفه من دم بابورا waa wey leeki jinn oo samada inuu dhawaada isku dayo meshwar ka malaga Tagan, oo samadi baa lagu ilaalinayaa aayere wixii baa soo dagaaya oo ku himaaya dhulka ee wa anna anaga jinna sama arqiyaban dollaray oo wajdnahaa samadiibaanu haylay muratiin la buuxiye xarasan wajiye laga buuxiye ilaala shadiidan dardaran iyo shumuban gantaalo oo danbaabura diid ta ka soo horeeyay markaas ay ka sheekayeen dabeecadoodii hore waxay ilaadeen anna anaga kunna hore waxaan u ahan jirnay naqudu inannu farisanu minha mina sama. كماذا حقا يدوح أنو كفريسان جيرني مقاعدة جنبرهوه كرسياء جنبره يعني سمده كل حين ومحا لووكة بنجري لسامعين لأي لسامعين بجيسي أوده هنا هو حربنا قادره ملاعبته أي فرينه يساعد كوهذا هذا ليسو أن دكتا او لقنوك فالكا وحي دكتا ودا كسه دكتا او دكتا او دكتا او دكتا او انتلاك اينا وواليحر بشرك اللوكيه كوانا اي سي ساسي اول هنجرتى فمن نخروها جنّي جو فما نجنّي يستمع لنا جيّته الآن هدر يجدو هلا يلهو سجا شهابا دم بابوره كسد لاعم الجليم و هلا يا جمّتال لفش لوجو ومركو ومركون صدابا ما رحلا قبل سنة وهذا درمله مهذمره فما نجنّي يستمع الآن هدر تجايته يجدو هلا ياه له سجا شهابا دم بابوري كلوني فساد اللوغاريو ثامر كيدعوي أي أجينيكي إسمه ليسنايا أولي يهاي لبا كين مقونش دك إننا جاينو صمد أو جو وركاني جرمة البشر كها ما إنكار بعضنا عندهم العويا منايا وعذاب يهلك بلا ردا مع سني هاي ما سحب ببابه نوين دونه رسول دريدونا لبذا مدايتاجينيكي كل كصمد الأمه وعي أي إسراف كذا نسق له وأنك جن يبالي لا ندري أن يكون مؤغم أسر بلميّة أريد الله للاداني بمن في الأرض تدكى تلك كل المشربة للاداني أم أراد موحو الله للاداني بهم إياكا ربهم ربي قد با رشدن هنو الله للاداني كالا جران مينو أدبت جن يبالي شرط إله ومعانين لا ندري أسر أراد الله بمن في الأرض تدكى تلك جوغرها بمشرب واللاداني شرتي الله ويكي إيلاينا في المجهولة مغير سيغا أنفع إلهم بيسميانه أشرم بل ميا أريد إلا لا دوني له لكن خيرك إبر عسكيانه أم أراد بهم خبهم كسدم ذي لهذين فعلق سميق تواحسن الأدب سإلهوا الأدب قاتل وإله واحد عسبالله أنا يا واحد الله ما أناي وأن أن أنا جلنا به موج أشرم شر أريد إن لا دوني يمن ذاتك في الأرض تلك بريسا كسرًا أم أراد إن لا دوني بهم دكتا خبهم يجعرب بيدك حسداً هن كلا قرن مين اللبده مدلج هل كامرك أرين تماريسه ويرمرك رجعان لدريء إلا يردولك كونه سكوس وورق ومل والبصواركة وحباً داعي دولك أتقاوعان دون ثانية كع إلا سند اللهم هواي سند اللهم هوا كل كأثر دولك بعد جوب لجري كل كأكوحد الحجاز الله صار دريء أي الله كلن تيرسول كل ثلاث سبع سكانايا أو ان اراد بهم ربهم رشده اني ساي كاسه قوران كي دغايسینو سي دغايسینوو ايماندون جينگي جي ماركو قوران كا دغايستا ايمان كا قاتاي انو لووباد قوله بشر كوباي يحيي وو نوخدي ارق وان اننغ جينگي با وان اننغ مننا وحنغ ميده اصلالو انسو صوبنو ورج اي دماغريسي وركود اييمانكودو داب سووبن او الرمييو را انغ ميده ومننا كوانا وانا ونفسني كل قد دون ذلك لا بقي بانغليسا وهان صلاح يو وانا غبا ثابان او قالا يا لكن عاصيرهم وانا نفسي كل قد صدخ قيبود دوالنا قيب وانا اكثر وهرسيده يا قيب اغيريش ومؤمنين لكن انقفك دوسن يا قيب قالوا حق جديد وان ان نغ منا وحن نغ مده ومننا وحن نغ دون ذلك قور سوو دنكو وكو سهيو ان صلاح في عنناه لكن عام هم مؤمنين ليكو ناشا دائما وحازنغو ييري كنا وحن وهان هادان غير دين نهي فرائق كو خوين كجدن كلاتختون ووعو اناس يوحون بولن ان كلغا وحا ايمانك قسبي اود الى هبي اوغادين ان كور يواص باللي جيري اوغادين كل كان كا مركي اوغادين ان ين ربيك ايمني وان كبحسن كريمبي ما هي يجب او ورق عدين اي ارق وانا انك وانا وحنو ملينيني ألا نعجز الله ذنبه هو حقيقوي انك وانا وانا وحنو بسنو يقين سنو ألا نعجز الله خب إنان نن دال كرين كرين وانان عجز كرين كرين في الأرض دول كقبهيس ولن نعجزه إنان ننها دان عجز كرين كرين هربا عرّ كل هذه هي مالوغ عرّتونا خبئنا أن جعانيسي يا بدرديسي أودي سكبي خي كريم أيان أوجان مي كل كاسان فما ينيو كل ك القرآن كمرك إذا جستين الفماية سيسقى وربحي أن أرك هذا يعدل بخدو أجازه هنا الخبئ وحد المي لكنه حسابا ما يو أف كسويه وأنا ولا أو حض الله حق غيره جنب أصلا أن لا بسارد وأن لما قرتي سمعنا الهدى قران كأنه ما قال يبان آمنا فما قراك وعا جنه يريد فمن روحا يؤمن رماية بربه خبدي أحد الرماية الجنية إنسيا فلا يخافك كعبسا مايو بخسا إن أجلي سيوح لقدمو ولا رهاقا قفتي سيئلة كربية مدن رهاقا قفتي كرديو كربية اللغو كربية دندقوصا قربسا أما وانا قولا يهيل لقد قولو إله أحد رماية كيهاي فمن يؤمن بربه الرماية فلا يخافك كعبسا مايو بخسا بِئْمِتِ يَنُسُ قَالِم أَجْرِي فِي لَدَيْنَا وَلَا رَاقِدٍ كُرْدٍ يَبْقَى فِي لَكُرْدٍ يَا مَجْدِ إِنَّ جِي أُصِيبِ سِعَدَيْنَا إِنَّ لَبَ كُخُودِي وَهُوَ كَذِبٌ وَمَنِ وَأَنَّ أَنَّ نَجْمِنَا وَحَنَجْمِ الْـمُسْلِمُ كُخُودُ غَانْسَتَي أفك إباوهو قانسما فأراعيك إنت ألاوهو قانسة الجنية ينسى فحرهو دذالي خسدن هنوم بيكود دذالي إيا حق يطواه وأما القاسطونا إنت حقك لا حتى الجنية ينسى فكانوا إينا وحي النقذين حطبا قريو يلي جهنم ونقذين فكانوا إينا هادين لجهنم النار اللي إيا أي حطبا قريو هادهو ألقا وحاكونا ماذا ولكي جينيكا خيميكا بذناء أياكونا ماذا هل كانوا ينقلينا <تصفيق> كل كفار مكة وربنا جاه سبحانه إن شريعة كتوصن هذا أين بل جوائي كل كسويه لباسه وإمام لهي أتمت وإلا هذا شريعة كتوصن هذا لباس برتديه قال تعالى خبواه ويروا الله واستقاموا هذاي توصن على طريقة شريعة دش هذا أي كتوصن هذا لاسقيناهم وأنو وراذن لهي ما أنبيه خذغن وماذا رسولك كهاجيري اي مدينة تغيي يا رسولك الانكاري عليه الصلاة والسلام او ال الهو تضبضي سنة عبارت اهيه نبي يوسف واقي ادوو قرقار تلوو اقوصد ايو قرقار كلها سائرك اللقاء وحواليه الدافن وكلها لباتو دل اي متاو مالك اصار ربي لايهيهي حد اي شرعه ده كتوسنان لهايه او مالك اوهوه دي مالك ادوية اي ارم اي برواق اي بطان بيهل هذي كتوسنان لهاين على الطريقه سريع على الدوس هذا هذي كتوسنان لهاين وين كتوسنان لا بينهم ووراد اللهين ما أنبيه غدا غنديق ووين؟ فكما ركنتن لتصوير هذه النعمه ذا ليرجع نفسه امتحان ب. شوف ابوه وقالنا يا أذاب النار هذا يقولون سعادة نساء يقولون فنانعيوه وأن المساجدة المساجد لله أن المساجدة مساجده لله ايبا يسوغ ناسي إي فلا تدعوها عبدها مع الله ألا اللي جريده أحدا نقفك روه تدعوها مساجدة لغوفة صاري مساجدة وميلها عبادة اللو سميه كلك وحا هو يدوني دا اوضنها حساب ينحسابا طواميان عبادة كل سورة لكن وحا ايبقار احان هذا قففك اللغو قلي ايبال لغا قرام ميلة بنانا iyamee alla dartee loo dese masajid ah ee ibada kaliya ee loo يا qofka lugu gaaya kala daran intaad mal ilaah kale yillaah bisay oo ibada lagu tolagalay ti maadiid inaad maashaqo barada waxaan baahay oo adku caabudo waxaan baahay taasa qaf qara hanir kulka masajid ee inu masajidna qanae lugu tuko يا اللي بدأ له يا اللي بدأ على الأرض يا وجده ورسولك أمرته أن أسجد من سبعة أعضاء مركن سجوده قد بدأ حفنة برك مر إن الإسلام جاء الله فري يبنى مساجدك قل كحذنها إلهها كوا أبو هو أبو رج أحكلا كعبدك على سبيل العموم والمجادل برق دمع ولو يا رسولك وحده عليه سلطة وسلام جئت لي الأرض كلها مسجد dulkoodan ba rabbi masajid iga digay wa turabaha tuh amud dadana wayshaqad ma leega digo biya hada way idid ay lan tije do maan fa tayamamu inda faraha amudasaarto oo sida ay sida tira iska jiko kulka waa masjid turab taadan walu waysha qadanaya Kolka waxa weey macnahi ama masajidiga arhaanad ilaa lordi loobsi ama dulkii ama ibn haqa ilaa أنت من العباد إذا كريت اللو عابد يو أبورتي أحد كله هذا غير جلي عند المساجد مساجد اللو تكناعي يحبنيه لجس في جوداي ينورك أولا لله أبكر ياله عباد سونا وأبورتي فلا تدعها عابدنا وهاكون عبدنا هكون برينا مع الله إلا لا جريدي أحد غفكله وأنه لما قام عبد الله أنه لما قام وحيث السماء سامر خديني ورسولك عليه يقعد بعدي قعد بعدي قارصلاط صباحة إذا كنت أصعب تلك جناية أيها إلا كل مين كل ملك يقرأ أذين مغلان سببك إلا قوبة ينو يهي جرتين كل جنات سدو الفولارك قال له أرنك وحو يهي لما قرأت قام عبد الله الله عبد الله محمد عليه الصلاة والسلام وإشتاق يدعوه إذا كنت أقول ربك عبد الله يؤتك كادو الجنات ووحي يانو عليه دوشيسة اللي بدن حصي إليه هانا يانو faras iyo guurkiisoo tumaamesha kuya iyo gamasho liba hayo hada daraatay oo kalba dal isla daato isdul fuusha aya liba la yiraa kolka jinniigu sida isdul fuule ilaa baadigoob magna qoladana ku guuleysatay wixii la raadinayay intii dambana way ka dabatimin koran koray ee mid kasta oo codka bacaaya quraanka dhageysata laha ayaa wuxay sheegay guud fardood ina isdul وانه اركوع ياه لما غورتا قامه عبد الله الا دون في سو يستاغ يدعو اسقوا الا اعبد يا كادو جنبو waxay sheegeen yakoonuna in ay ahaanayaan alleh adon kadu shiisan libadan qow isku raftaysana idon fulo gamal admod liba qalo qala in maadhu riwaatan shaadman oo amiriisa waxaa loo jawaabay markay قال يغلب قرو كل عاتى رسولك شرفت له أما قال النبي محمد وعليه إنما وحى كلامها ادع وحن عبودا يا وكل يته ربي ربي ري كل يته العبودايا ولا اشرك له ولا جن ما به الله يا ابي ري احدا وقفله وان كيد كلنا يا ملك كان من كان لا ملك المقرب ولا النبي المرسل ولا غيره من المخلوقات وحن إلى عبادك غير رك منها مالك كالقيبان عابدا يو قل وحات رسولك شرفت له إني أني الله أملك هنان مايو لكم إذنك ضارا بدافعي وحدي باتا أني قال رسولك الذك الدافعي كرايب مجره ولا رشدا هنون أن إذن هنون إن كرانا مجرته حقا الظنبين شيئي كرا هدئبا إذن هنون يوه كلك وإنما يملك ذلك كله رب العالمين بخن وحصودا أما دبل الدافعه أما دفلسوجي ذو أما وحلها لونيو ألا كليتا هانتا إساقا هانتا فما يرأو ويديتاو قل وحاطر هذا إني أنيقا لا أملك هنا المايو لكم إذنك ضرًا دفع ضر ببقى بدي ولا رشدا دفع سوجي ردًا إذن هناك المايو إيقو مركي لهذه وحسبق إسانو كان دافعنا وإحنا لقب قل وحاطر هذا إني أنيقا لا يجيرني إذا بدبادين مايو من الله إلا حجي أحد قف الجبل باذنا يا مل بنت الناسنا اللي نكيا اللي ما يوج ولن أجيب حيلنا مايو من دونه بقصو كملك هذا المال ما ينقله حدان عاسية مال لما ينقل حيل مايو إلا بلاغن استذنه هذا الباب المال بعد كيس استثنون كرتا لا أملي لكم لا ولا رشدك <تصفيق> بعد كيس استثنون كرتا وواحد يدين هنكر يا مل إلا بلاغن قارسين حقه أنه سوء قارسيه مرة ولا رهجدا إذن ما ننكره إلا بلاغا جارسين حقه أنه سوء قارسيه من الله اللحظ يوح أنه سوء قارسيه يوار رسالاته إلى صدري وإذن كانوا أيهم بان إذن حننكره هذا يجب لا يجيرني نوادك إستنون كارتا إلا بلاغا إلى هيدك آن قارسيه أيهم بعدها بغفرين هذا وحده إلى إلى صدر أي ضفرون بين بين في إن إذا لوزاهو خبي لكن هذا تبليغ صنيف أو وحده حقها والله إلى صدر أي الإنسان قارسيه حق الإنسان قارسيه أيومبا يكرني إلا بلاغم لا يجيرني من الله أحد إلى هاي عذاب كيس واحد يكرني يا مجره إلا, إلا بلاغت يارجل حق الذي سو قارسيه يكرن كرتوي ببعدين كرتا من الله الله جيله إذا سو قارسيه يرد إلى الهو إلى صدره وهو يحل إلى الهو إلى أقومه كأيهم بأي ببادئين كرتاب ومن روح يعصي الله ألعى سيولك سديده ورسوله الله رسولك سديده فإن الله كالي الرسول ديدي وحوليه نار جهنم جهنم النار تهوليه خالي الدين يقول ولي بقوه راي يهان نار تدود هذا أبدا ولي ودي يا الله حتى إذا أروا حتى إذا رأوا مشركين فإن تأيك ما يوعدون وحن لوكوا قدنا يوعد عذابك وقالوا له يهي النار جهنم فسيعلمون مركز يغاندون من روحه العفو قطبر ناطراً حقا قرقالها وهو أقل قطرة عدداً حقا قرقالها فنيوحا هو يا قميسي اللي قميسنا يا اللي حقرا يا رسولك يا إنت الرميسي وأفر مذوباتي اللي قتل مامي جيري وقاس أن ربي يريب العذابك goor tallaabo ayey ogaan doonaan waxan gargaar iyo wax gacan siiya qabin iyo wax gudho tir yar bal inay iyaga yihiin iyo inay muuminiinta yihiin oo kulka muuminiinta Rabbi damla ma subhanahu wa ta'ala gargaar iyaga helay sida marka la yiraahano malaa'ikto uu amooda حتى إذا رأى مركاً أركان لا يعدون عذابك اللي يقولون أيوه يفصيح المونة وقان دونان منحك العفو جلعساً ناسيهم حق قرجارك هو أقل فيرير عدد حقاً قرجارك سؤال بي مركاً كانين أو كل نارو جهنم إيا عذابك إيا القيامة اللي أسأل الله أبسي قليو يأي لي إسلم مركا وانا قرم هنالله أسأل وقت جيت كل كان متى الساعة متى القيامة متى هذا اليوم سؤالها في ودي جريب هل كان اللوغة جوابك؟ قل عاطر هذا شصولك شرفت له إن أدري ما أدري أنه ما أغي الغريب إنو دوياهي ما تعدو وحن ليدين يبوها يا عذابك إنو دوياهو بغي يبدي جنبان نقناهيو أم يجعل إنو او يلايو له عذابك. ربي سبديه آنه ربكي أمد المددر ما أنوهي إنو المددرهي كبساكيسو وصدبو دعيدوانو إيا إنو دوياهي كلا قران ما يلهبا يقال هو اله عالم عليم الغيب اه وحياله قرصون اله كلي يتيقن ان هو ما قنغور ومقنايو وحنتهوبا انه ايمانا يجور الله كدي غبا عليم الغيب وحياله قرصون الله كلي يتيقن فلا يظهر ابا ام موجيو على غيبه وحياله الا قرصون احدن قفنا ام موجيو إلا من دد ما الله ابا وكره لنقدي او من رسول اه قال بياني كل كبياني لو لها هذا من رسول اللي كان إنه إنه إرسالنا وأنه نغوان لكن هديه من رسول اللي يري وإنه كهرنا إنه إنه إسهولنا قاد جمه معها وكذل أولياء وبالي يري هذا ميشف مالك سعلا الله مارك قولك الوحا هو الله وبهنه إلا من إرسال الله إلا أحده قرى لأنه غيبك يقال أو من رسولنا فصولك هو لي بسيطة اللي هو إله لنه يأره غيبك وحتها فانه الى يملك قافيا من بين يديه رسول كرتيسا و من خلفه جدافيس تسد الملائكه الىه و وحي لهمودي اننا نزلنا بي جوينا له الحافظ و هل سوقنا يو او رسولك حتى لو انت لغا سو ديرو او رسولك لو قال أسمى رسولك أواده لحين وحا وحيي الله كيني إنه واحكلمه أما واحكوده لأواده ملك حقنا الملائق باكتاها حقنا الملائق باكتاها فإنه إياه يسلقه مقاطية من بين يديه رسولك هورتيسة إياه ومن خلفه قداشيسة خسد الملائق وارديوه إلى لسا ليعلمه إياه إنه موجيه هروي شيئا قد أبلغ إياه في صالات ربهم رصوص ربكم أذويهم أولادنا إنه إمدها قارسياني يأنكلي إن إبامجي يأوده يلقوا إلانا يا رصوصي وحاض إبوا أو بما لديهم مخلوقة لديهم ملائكة وذو علين كرتاه خسدها رصوصي وذو علين كرتاه قلت الرصوص إيا أمدها إيا ملائكة واحه أكتوز يلقى رب علمكم كوبا واحه أسن أغيمره و ها بما لديهم خصوصا اكدوا و ها واحش ابواكوبي كل شيء واحلك ايديل كيبو الكيبو فيكوبو سوره و سورتي صدخيه ضداتن ما جاء له سوره المزمل باليره سوره وصورة با سوره, سورة مكيه و مكك سو دغتاي وهي اياتها 20 وهي كذا هذا شيء سوره مكيه وهي كهذا شيء ثاني نور شيء نلاش يرسل كي كان هذا إيساي شدوا الله أوجواي يسوع أضيع عايز كي سبعين كصلاة كلارك وتشكن جري كي الكتاب في القرآن <تصفيق> كوغرنجري سورة دسوها وذبحها خصورك عليه سلاط وسلاط سدا درت الله سورة المزمين اللي جمك عربي مزمين وادعاب دي ما سورة دنو أولها سورة دو دوان دي كسرت جري كل كاسة ورها وين بقى كوسال نضربها كوجميل ككعفنيك الجويل سورة دوار كي مقا عقيميك بدان يا أيها المزامل وأن مقعي سيلوغو ييرين تاسي وارحمد إيا قيمين خصولك اللقيمين هاي يوه تابداد وحي أرينتا اوه قدورتي إنا اشتلمانتي وحييك أوليكيس وإنا سنلغي عليك قولا سقيلا كالك هولوين باقوس وصعوتون لغوغو تلقلي جيفكم بحنكري مايو نفتا سيطة ببارو تيامو اللي هبانكي أولا سوجيهدو لكن لغو سوجيهدو صلاة إياقراءة القر حتى لو سوجيت كهابينك لكن قران ما لغوا غريا سوجيتك ثلاثه ليشت ما لغوتو كذا كل كقوم الليل الا قليلا سوجيت هابينك كان ابل نهايه تا تربية روحيه جسمي ابي النفس هذا يلا بدا بالليل يا مايا كل واحد حاميل دونتا اننا سنلقي عليك قولا ثقيلا قران يابله او عرص. او تكاليف وط. او امده لغارسيو اياكو سو دونو وحي الصورة ذو أمرت رسولك عليه الصلاة والسلام ذو الغادة وحي المشركين تأيكوهاك لأيه اسم ربك وتبطل إلهي تبطيلا سيدا اللوصة هو ذاك أيها رسولك واصبر على ما يقوله حيها ذو الغادة وحي نأيكوها الله ياه وهجرهم هجرا جويلة هجرا جميلا كلك عسا إيجينا قوضي أذك وذرني والمكذبين والنعمة أدلوغو قوضييي كلك اوها عقابة أي ربك قال ان له لدينا وَجَحِيمًا كال وجههيم وَعَذَابًا أَلِيمًا وعذابا اليما سوره دوار كدقيم بما بدن وهي كغبغبش قيام كان رسولك الله فري يقوم الليل الا قليلا لي يرد ان لغفدي وي المسخ وهو يقيم صلاه واد كل وهو سوره باول كيد اخر كيد المسخوه يادوا بلابه و سنه هذه السورة وهذه عندما يقول عوشك الشديد الذي هو الرحمن نحر يسقط نحر يسقط نحر يسقط نحر يسقط قال تعالى كدوخوا لي يا أيها المزلمين كعيس نطوبة سنوكلا تلطف بها الليلة وفتاد لهذا فرحة قليسة قربة هي الشدادة منك شعر كميداب كلاقب هداة راهي أما اوكيال كقبة تأسيوان حقنا عيسى لو ابو ري كل كان مركاي سو دنجي رسوله شقو غارو ثرا <تصفيق> انكم مالك اوغي يمك لعما جوجيه ابسدوي غريغي يينيدو اسددي واللغدبا ييمد وليا ايو المزممل كاغا مستعقدو دوبا يو فركما قد نحول وين باكو بلاواتي حمجوجين تانا وحكمهثال استودوبنا كو انفئ مايو استودوب كا قادو قني لا إلا الا قليل يا ايها المزممل كا استودوب بايو قم استقل الليل هذينك إلا قليلا وحير ما هاني هذينك أنتي سبذا استاجو محال القبنايا أنت اللي استاجن يهبل وحال القبنايا قراءة القرآن والصلاة سكشئ قراءة القرآن قل كثر قليلك اللي تبتون لي نصفه هذينك برك ما هال وبرك اللعسا استاجنوا أو انقص كيرين كي منهم من النصف قليل وحير وحورا كير او زيد كربيو عليه على النصف كبضي وحواني انت عن هذنكي سودي يدد إله عابده يسير قرآن كأغريم يسو ان افر ساعة كي يراني كي يدد تعنا يينكبضاني في الوثولي هذنكي والله يوتبانسه ملكه واسده حفرات ملكه افرنا أفر يينكي يراني كي يددنا يينكبضاني انت أولا حيثي وحكوة وضوي قومي الليل هذنكي إلا دليلًا وحير ما حاله نصفه هوين هو كبركيسا أو القف يريو منهم من النصف قليل وعا كثير افرطع زوجي أو زيد كرديو عليه على النصف كما ضري شديت ع زوجي ونسكي اللي حسابوها لبس على كدر شدالها النقطة كل كافر تاعنا سعه شدات عنا سوجيه هذو وكشي قران كاغف نقطة هذه تبرره تربيه الروح يا سامق هذيك انا نضيف باب faamada ka duushahay ku badanaaya karti waadiirana leesa tirkaaga aad kaan ayuu halka markay tarbiyada islaama taalka la wa tarbiyo ashaabtu markay tarbiyada gaateen iyagoo lugay ay afarta boodo duulaan ku tagen meel walwana qabsan xig maroodi iyo fardas saaran ay ka ridii jiray inta inda قرآنك كلا دك دك ترتيلك لا دك دك ديت انت القرآن كأغراض بالأرقى جوش كلا دك قرانك ديل أغرينايو أو عربك انت اللي قفر كل جو صب صب صب صب صب كسبوا بحو أحس قران ما وردت للقرآن قرانك كلا دك دك ترتيلك لا دك دك الجسو وضبط بسوء ووحاق قد نبق اندناني وكسوه بحولنا فالكالواح فلو ويوحد اغردين قران معها فوابنا ما هيسيد معاني لمسو عطيد وحي لو غفرينا معها فالكالي ايش كباجه ايو اي انسيدا اله شاقي جزبات كا اغردين اياد بات كا اغردين ايادنا هو ناجي معاني كايدنا رحوك ورطل القرآن القرآن كاكالات ديك ديك فارسيلا كالات ديك ديك فالتربية هذه سجد في القرآن ليس فرعا إلا ذي باب الله دور إلا الله يالي من يوحى هو إنه أنك إباء حبيل محال يقول أن هذه سجد ونفس الليلة هو إسعر بي إنه أنك إباء سنلقي وحن نريد بيونا أري ثقياً الحنس قرآن كيوه قرآن هو ثقيل معاني سواء ثقيل ولو فهمك سؤوس عليها ومولا قبي سنة القرآن صامرنا فهو يوحقه من بضن وهيوت يا روادله وعدمه يا كمال وان وهميده لا ارغد كل قاول علوس تقاليك لو اكو جيرته كل واه لا تلماما يا تكاليفه اني تاي واوامرته اي نواهيده او يحي يا معانيش لبد الريوم مفصلين توا قبد ان اني باسنلقي وحن ريدهنا عليك دصاده قورم اري حقين علوس ها درت بالي شو اربعناي مثل بعد نواكد وحاوي واه لا قيب يهدنك يا مالين زمنك لبدو مالكى هؤلاء هاد الدين باركود دبارة نيسى وادوسى حلم ميسى ادوسى حلم ميسى يا ليكى مالكى شقى سناية ودرها جا أريناية انى كوسى ادارى ميسى هذينكى ابراس ما كلك لا بداس اللوقي بيجى ان الناسى اعتلى ليلى هذينكى سوقى عديسه هي يدا أي أشد درن وطأم بيكود درن كهيو جوسيجى واس واقوم يدا توصل قيلا حضرك وعويا هذا هذينكى jiggo godan xasilan yahay boqiyo balow shan jirri karada macaanseeysa arabka iyo qalbiyas wafaqay laakiin adam ma lahayn waxna yastiriadi kolka bismillaahi tiradi no saabta dayurad ka boodo baabuur na qex kuugu jira nasan talaafada bood booda yu nan toobay baadan la darey dhaafaynino arabkaga iska walhanay mid wad mid aad mid labaadna تقوى ذا بنى ما يكون وانتهى أيام المرحلة ذاك قاد كراج إن الناشئة الليلي هذا كسوق إدريس هي إذا أشد دراسة بدل وط أن جوكشة والله ما بسوق إكرول وأقوم إذا توصل جيل كل كائن في سوق هذا ما لينكي إن لك وحقوس نادفين النهار ما لينتي صباح الضبال طويلا ده صباح سو حول هوليه أدوم با إسدح بوداية هذا هولبا ما لينتي قولك وجعلنا النهارا معاشا واكي ابيري كدبالا هولها يقبس المال انتي هذين كينا اهو قاس وكعوه إنه لك وحاكوشو جنادي وهذين كي قعلقول ايهي في النهار المال انتي صبحا واه تصرف يمامو فبالا شوي طويلا ده تدا مركض اوليه اللوقة دعوة ماشي لقب الله باي اارك واذكروا واحد رسطاء اسم ربك خبك مقعي رسو مالا مركض واحد بالله باي سودان بل بسم الله الرح وحكوهن رنك رمال فمسلم شيكا ايو هدله إستاجي او ملكا لوحكب الله وحبه وحسناها وذكر اسم ربك حبكا مقعي حسو بسم الله الرحمن الرحيم وطبطل قو إليه إلى الله أقو كبتيلا قو إتاب خوش على أوقود ريكا صدوحو إيادو الله بقي بإسكينيسو إلا الوحن لغو دي دنيا حي ملك حبكا مقعي وصيدو كو مامولي أديقنا أمام القاضو، وطبطل إليه إلى الله ألا حدي تبتيلاً قيتاو صبو المشرق باري خبدي هو والمغربي قلبات ما إسهق أو لا إله قرأ أحد نقو عابداً مجيرو إلا هو إسهق ماهاني كل هذه بارية قلبات بو ربيهي وحكا لولا عابدي كرا أوسن جيرين فاتخده وكيرا إسهق مع ملاكده وحد عسك نيسا يتأمين إيسو إسكوها اللي نيسا يباري إيسو وأكبو في لن يهي إسهق أوناه هذا فاتخده wa hada ba ka yeelato wakiilan maamul adiyakum maamula yakayeloo waxa ay markaa suuradii wa mas difaasadii hadal xumadii gaalada ka imanaysey wasbir rasuulka sharaf talaa hadum qaado calaama hadal bushi ay yquluna ku hadlaayaa yafafka adiga iyo diinta yarbi هو هو يمعتدل على على اساسه لي رايه مبنى اورن كبح وركوده الى تلالك اي كتمادوا والاضال مرينيه الا الله حسابته ما هي ام ادب قوسو بحدونا لكن انت وقتي الى لا غايره يغيبا غان سره يومك لا جوغا هدار اسغ دلقادو واكبر دلقاده على ما يقولوا وهي كهدلايان ودلقادو واجرهم كتغو هل فعلتم هل جنك تسبيت جميلا ولاكن اسمه ho gay si warkoodo dhagaha huwewey halka waciidka daranayimid arag Ilaahay baa yiri subhaanahu wadaarni isagaga aniga ee baa iyo wal mukadhibina kuwa baynii aqda labada kaay isaga tagweeyo dhaxda nado ka bax waa waciidka u darra halka qofka taagroon uu kugu soo bax baxsanayo oo kuleeyahay wariiday adigana aadadu يشد اناك ايبا اي اول حققوا بيني اي اولي معمت برواقع يلماندو صاحبه تديه دنيه لغ بديوي كل كاسه ربي يري وما حينهم اسوق قليلهم حره وتدمدي سنه انت رسولك منك تك من مدينهك الا باريه يي, يي باباه انت كهبينه وفي بدر لغ لاي ما حينهم اسوق قليلهم حره وهي اقابه لغ تلاغ ربي سبحانه كل كاسه ربي يري ان لدينا أكتر نذوحا أن عسيال كأغوت لجلي أن كان حرك أنس أن كان فوحاوي وكثينا ذا مك البشو برهن وحلو حروث سنسيل ذوي غلفسن وأنديما ذا كجحرنا أهياه يشكدوا وجحيمان بانوا هيا النار لفوه ذق وحدوه وطعاما عنكانوا هيا وجد باسكي عن تلاس وذا غصة المرجشة وصاحبه العنك يتكلم وليس وعذابا بانوا هيا أليمان حنجيو ألاف تاساروها <تصفيق> يا هي هذه هجاج وين بحدا ما ذا كبحول من الذين أحسن ما ذا وها أن كان حركوا كتير ذوي إياه برقة لفسم إياه وجه حينا نار لفه ذاق وحدة إياه وطعاما عنتقي إتباصه ذاقوسة مرجشة صايبة إياه عذاب عذاب عذاب كاسو علي من حنوزيود عذاب كأضرم إمرأة يوما مال با عذابك إمرأة ترجف الأرض بلقوا الجريرة والجبال بورهن أي الجريرة يعني صيد مايان أو وكانت الجبال بوره أنقندونا كثيبا بعات مهيلة صب مايوك بعات كانت ترترنا حبها أبدا أي أن ثقب سين هذه ما لجت أعتو ذن نحصنايا أي بوره قصة ضحية والله بسيناية مالك ساعد ار في ماليه يوما ما ينتجف الأرض الحرذ اي جرير والجبال بورها او كانت الجبال بوره أيهان دونك كثيرا بعث مهيله صب ما يوت كل قسم مثال ياض الله كان المثال كون كل شاص يحيى نبي موسى نبي موسى فرعون با لو ديره فرعون نبي موسى وحقير كل خو حقينا فرعون يدلكي وا لبابيه شدي اوكره اي نبي محمد قراش لو ديره وي حقيرين يغنا ان لباب ان هي مؤقتا كل كراتي لوجو ان جيره قبت رسل سوو لكن موسى وح الله خسي ان فرعون له ديرى لا حقير موسى لكن لا ايدو لاشه ابر لبخاي ان هدينا محمد لايدي سوو ديرى او حقيرتان او كبرتان كتلغل واددي و ابخصن قال تعالى فبيوح ان ان جيبا ارسلنا و إليكم اليكم ايدن كفار مكا قول الذين قريش رسولا بان يد سوو ديرنا رسول كاسول شاهد المرخاتك عليكم دوشي نوكو مرخاتي كعيدونا وووحظها الليسان كاركي نوكو قردونا صورة النسان كو سومرني إن رسول الله أركاب القراضي الله ديري وكو مرخاتي كعيدونا اسمه إمان دونا عليه السلام وكاس عربي إن إنا أنا جايباه أرسلنا واحد درنا إليكم إذين كان رسولا بأنه إذين سوى درناي شاهدا كو عليكم دوشينا كما سيدي أوكالي أرسلنا أنه أغدرنا إلى فرعون ملعون كفرعون رسولا بانود موسى ورتي النبيل فرعون صح وحي لي فاصافر اومي فرعوه فرعون الرسول فصول في موسى أي لودري اي فرعون عاسيه ورتو فرعون موسى عاسيه رب شي يا لي في العموا قضمي أخذ قبشه وبين حلقه قابل كي بانو مرني اي فكاي فسيبا يدين كل قريشها اتتقون او دهرسن دونتان إن كفرتم هداك قالو ودينو محمد ديده يوما ما لنسا عذاب غد وسانيسان يوم كاسو يجعلوا كيهلا الولدان عرور تبلطي شيبن كو افودي كل يوم القيامه لا ترو <تصفيق> ونبي آدم لا يرى عرورته قبتي للنار لها كسو صار او يرى ما قالوا وما حي او لا يراه دو كونكيبا مد بقولي بال النار هيا يا والله انت ددكو عبداه يا قفنا كسف رأيه واحد جلنا اللي يلا قل قاسة اللي بجورك إذرابي يا فرما لنتا اللي بجورك إذرابي دونه شاي يالي دونتان بالغيين فكيف تصيل أبار تتقونا النار دور سنيسان إن كفرتم الداد قالوا ليه يوما المال يجعلوا كيالا كي الولدان ويلسا سيرير، سيوان كوه إثبه حبيب ويلسا يريرا أي نحلين ترتدي لعثبه إرك سوا كان يا مالك السماء وحرك من فاطر من ذل الله عيوي به يومك فماذا أنت أذق له وذل الله عيسى وترتريك ما يسمانك السماء وسمادي من فاطر سمادي من ذل الله عيوي به يومك كل كسر ربي سيدا ارنتو هذا رشج إلى أم المرس كان وعده مفعلا إلى أهله يباهو أما رشج الصو رشج وكل منايا كان وعده فبيباهي سووه النغذي نغضي يا وح أوسىجو مفعولا مدلما المريو يو النخذي إيا وح الباقيو مخلوقا يجان خالق وما يجان إن الله لا يخلف الميعاد وإله يراها شجري سوسىجو كل ما نيا كان وعده ابن يراهي وح النخذي مفعولا مدلما المريو كل كأصورة ضياب قال أيض عظيمة آيات قبلنا وخطر الوخت من وح سبحانه إن هذه آيات كان ليدنس أخريا ليدن كراس واحد لي تذكيرة وانوي والله جواني روح الرب والله جساجي فمساء الروح الرب إتخذها يشوا إلى ربي ربي الحجي سبينا وضح رعله أما إلى هو ضو صمايسام هو صمايسني والجواني وأنا والجوشاجي إلى هو صمايسني الإيمان وطاعته هدد إلى هو ضف لي عنو ربطه إثناد ليس ورك والعمل الصالح وضدع هدد أبيكَ الكفر والمعاصي، الحجَّةُ لايحتو، قَدْ قال لِلَّهِ خلافٌ لا تِمَادَنَهُ هذا هي لاية، إن هذه آيات من الآخرين تذكيرة ونوء، فما شاء الروح ربه، اتخذها يشُو إلى ربه، سبي لي حجي سبيل وضعه وهي الإيمان والطاعة وهي والله سبحانه وتعالى أعلم.